السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاص? عرفت الامتحان? يعني كمت أجل كمان أسبوع يعني. لو عرف كده كم من زود زودت, زودت شواف الامتحان <تصفيق> الامتحان قام من سلطة البقرة بس يعني عشان في شاب يعني وجاء من نفس الأسئلة. طيب بداية بعد أن تصدرت سورة آل عمران بالحديث عن عيسى بن مريم بعد أن جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجادلوه في عيسى بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى وأصل المسألة لدى الناس في توحيد الألوهية وحق الله عز وجل وكذلك أيضا حق الأنبياء ومنهم عيسى ثم بينا معجزات عيسى وكيفية خلقه انتهينا إلى إقرار عيسى عليه السلام حيث قال قال الله عز وجل إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا أي ما سبق أي شهاد التوحيد أو الإسلام هذا إن الله ربي وربكم هذا صراط مستقيم أي ما آمركم به من هذه الجملة هي الصراط المستقيم ولذلك بعض العلماء لما فسر إهدنا الصراط المستقيم قال الصراط المستقيم الإسلام وهذا ذلك على ذلك إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم إيبا التوحيد هو صراط المستقيم الإسلام هو صراط مستقيم الإيمان هو صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله هذا حديثنا اليوم وسوف نتحدث عن عدة نقاط النقطة الأولى موقف بني إسرائيل من عيسى عليه السلام موقف بني إسرائيل من عيسى عليه السلام اثنين تقرير عبودية عيسى ورسالته ومشروعية المباهلة ومشروعية المباهلة المباهلة. نبتهل. المباهلة. المباهلة. أستهجاه. <تصفيق> المباهلة. جاي من كلمة ايه؟ باهلة. باهلة. هقول <تصفيق> مش الابتهاء. <تصفيق> اكتب بس وبعدين هنشرح تقرير أبودية عيسى ورسالته ومشروعية المباهة من قول تبارك تعالى فين تولف فين حاد شو كف قلت علوا نادوا إلى آخر الآية ثم نبتهل هي دي المباهة خلاص ثلاثة مبدأ الكلمة السواء مبدأ الكلمة السواء وحجية التاريخ وحجية التاريخ مبدأ الكلمة الكلمة السواء قل تعالوا وإلى كلمة سواء ده أصل في الدعوة لما تدع غيرك بدأتتفق على شيء الشيء ده اللي هو العدل اللي, اللي السواء خلاص وحجية التاريخ حجية التاريخ نحن نستخدم التاريخ في إقرار المسلمات وفي تحضي الخص وإقامة الحج خلاص أربعة موقف أهل الكتاب من أهل الإسلام موقف أهل الكتاب من أهل الإسلام وبيان وبيان مكرهم والرد عليهم خمسة وبيان مكرهم والرد عليهم خمسة مهمة الربانيون مهمة الربانيون سادسا أو ستة الميثاق على الرسل وأقوامهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الميثاق على الرسل وأقوامهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم سبعة ما هي الإيمان وعاقبة الكفر ما هي الإيمان يعني حقيقة الإيمان يعني وعاقبة الكفر بعض المعاني أحس أي عالم وواجد عالم وواجد الحواريون جمع حواري والمراد بهم أصفياؤه وأصحابه مكروا دبروا لقتل المسيح عليه السلام وماكر الله أي دبر الله الإنجائه متوفيك أي متمم لك ما كتبت لك من بقائك مع قومك أي متمم مدة بقائك في قومك متوفيك يعني وفاه أجره أي أعطاهه كاملا معنيا وفي الوفاة بمعنى الموت والاثنين صحيح تمام بس نقول يعني إل موتهن لما نأتي إليهن نعم ثم نبتاهل أي نلتعن أي نلعن الكاذب منا ودي أسلوب من أسلوب المحاجة والمناظرة بين الكاذبين أو بين أعداء الدين سواء كلمة سواء أي عدلة كلمة العدل وهي التوحيد وجه النهار وكفروا آخرة وجه النهار أي في الصباح آخرة أي المساء قنطار من إن تأمنه بقنطار القنطار معروف وزن معروف ولكن يقصد به ها هنا الذهب بدليل قوله الدينار لأن الدراء الدينار لا يكون إيه إلا من ذهب قنطار يؤديه إليك ومن من تأمنه بدينار فالاثنين من جنس واحد أصدق قنطار ذهب يؤديه إليه ومن من تأمنه بدينار ذهب لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة أي مطالبا به ملازم يعني واقف له كده لحد ما يجهول. الأميين ليس علينا في الأميين المقصود بالأميين هم العرب والمشركين العرب والمشركين وإن منهم لفريقا يلون يلوون أي يحرفون, يحرفون الحكم كتاب والحكم والنبوة الحكم أي الحكمة ويلفقه في أسرار الدين الحكمة ويلفقه في أسرار الدين أو في أسرار الشرع الميثاق ويأخذ الله ميثاق النبيين الميثاق هو العهد المؤكد باليمين اصري أي عهدي وميثاقي عهدي وميثاقي أما قوله تبارك وتعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله أي فلما أحس عيسى دي الموقف الأولني هو موقف بني إسرائيل من عيسى عليه السلام ومن تعوته لما أحس أي وجد منهم وعلم منهم أي من بني إسرائيل الكفر قال من أنصار إلى الله أي من متبعي ويتوجه معي إلى الله قال الحواريون وهم طائفة من بني إسرائيل يبقى كده بني إسرائيل هؤلاء كفرت كما جاء في آخر سورة الصف، فكفرت فأمات طائفة بل الإسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين إيه؟ على عدوهم فأصبحوا ودي نفس الآيات برضه تؤكد ذلك تمام قال الحواريون أي الذين انتدبوا للإيمان بعيسى عليه السلام وآذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه قالوا نحن أنصار الله أي نحن من نصرائه وأوليائه أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون هنا إن قادوا لرسالة عيسى هؤلاء الحواريين قادوا لرسالة عيسى وأشهدوه على ذلك ثم أشهدوا الله بعد ذلك فقال ربنا آمنا بما أنزلت واتبعتنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فهم بعد ذلك أشهدوا الله الآمر بما أنزل من الإيمان به وبأوامره فقالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا أي جزاء على إشهادنا إياك فكتبنا من الشاهدين أي من الذين يشهدون بوحدانيتك وهم المتقدمين في آية شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسم ومكروا ومكروا اللهم والله خير الماكرين مكروا من الذين مكروا الذين أحس أحس منهم لي الكفر مكروا بآيه بقتله لأن أحس منهم الكفر فهم أن يفتكوا به وأن يقتلوه وأراد به السوء وتملأوا عليه ووشوا به إلى الملك وما الله بهم فانتقم منهم وأوراثهم الذلة المستمرة وأباد ملكهم والله خير الماكرين أي أقواهم مكرا وأنفذهم كيدا وأقدرهم على إيصال الضرر من حيث لا يحتسب قال البقاعي وغيره في قوله تعالى وماكر الله أي بأن رفعه إليه وشبه ذلك عليهم حتى ظنوا أنهم صلبوه وإنما صلب أحدهم صلب أحدهم ويقال إنه الذي دلهم وأما هو عليه السلام فصانه وحفظه عنده بعد رفعه إلى محل أوليائه وموطن قدسه لينزله في آخر الزمان لاستئصالهم بعد أن ضربت عليهم الذل بعد قصدهم له بالأذى الذي طلبوا به العز إلى آخر الده فكان تدميرهم في تدبيرهم فكان تدميرهم في تدبيرهم ثم أخبر تعالى ببشارته بالعصمة من مكرهم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 إقامته في قومه والتوفي كما يطلق على الموت وعلى الإماتة كذلك يطلق على استيفاء الشيء استيفاء الشيء كما في كتب اللغة لو ادعى أن التوفي حقيقة في الأول والأصل في الإطلاق الحقيقة يعني لو قال إن التوفي الأصل فيه الإمات والأصل فيه الكلام الحقيقة كما نعلم لما تغ خطف الأصول مش عارف خطو ولا ما خطوش لا مانع من تشبيه سلبي تصرفه عليه السلام بأتباعه وانتهاء مدته المقدرة بينهم بسلب الحياة يعني انتهى تصرفه مع قومه شبه انتهاء التصرف هذا بانتهائه الحياة وهذا الوجه ظاهر ويؤيده في القرآن كذلك قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها قال الزمخشري يريد ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها أي يتوفاها حين تنام تشبيها للنائمين تشبيهاً للنائمين بالموت ومنه قولوا تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم يبقى هنا الوفاة معناها عدم التمييز وعدم الايه التصريف كحال الموت يبقى ادي معنى الايه معنى متوفيك خلاص والمعنى الثاني دي مجمع عليه يبقى احنا دلوقتي حول نحن إحنا نقرب المعنيين معنى الوفاء اللي هو والمعنى الثاني أن يستوفي مدتك كاملة التي تقيمها بين قومك تمام يعني رفعه ليس أنه إيه أنه ليس مدة بقاء مع قومه الله عز وجل رفعه قبل ذلك لا وفاه مدة إقامته مع قومه في هذه المدة تمام لا التأويل إذا كان مخالف للغة لكن دلوقتي إيه إحنا بنقول التوفية له معنيين، معنى, معنى الإيماتة ومعنى إيه استوفاء كامل أن يعطي إيه حقه كاملا خلاص ايه؟ فوفاه أجره فوفاه حسابه يعني إيه فوفاه حسابه يعني أمامه في الحساب بتاعه ولا أعطاه كاملا تمام خلاص فهنا قال متوفيك أي معطيك عمرك ومدة إقامتك كاملة دي المعنى إيه اللغة معنى الإيمات الأخرى تمام ولها معاني أخرى فين؟ في القرآن الله يتوفى الأنفس حين والتانية الله يتوفاكم بالليل ويعلموا ما جرحتوا بالنهار تبزيت وفاكم بالنهار ويعلموا ما جرحتوا بالنهار إذن فهنا الوفاة معناها أن حالهم كحال آه لا يميزون ولا يتصرفوا ماشي إذن في الاثنين خرجنا من هذا الأن الإشكال فيها من ناحية اللغة ومن ناحية ثم بينا سبحانه في بشارته بالرفعة إلى محل كرامته وموت ملائكته ومعد النزاع عن الأدناس فقال ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا أي مطهرك من مكرهم وخبث صحبتهم وكفرهم خلاص مطهرك من مكرهم لن يصل إليك بمكر ولا آذى ولا كيد خلاص ومن خبث صحبتهم وقوله ورافعك إلي دليل من أدلة إيه العلوم تمام دليل من أدلة أن الله تعالى فوق سمواته كما قال سبحانه برفعه بر الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سات مما يعد إلى آخر آيات العلو التي تدل على أن الله عز وجل فوق عرشه فوق سمواته ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. طبعا عذاب الدنيا هو منع الهدية والتوفيق مع الشقاء الدائم. تمام؟ من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، وله يوم القيامة أمر آخر عثاب إيه آخر، ونحشر يوم القيامة أعمى إلى آخر الإيه الآيات. إذا فالكافرين معذب فالكافرون معذبون في الدنيا والآخرة فلا يغرنك عيشتهم التي تراها، ولكنهم في ضنك. وزي كثير من, من ال الأحداث والانتحارات وضيق العيش ومثل هذه الأشياء تجدها أنت إيه هؤلاء وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم وجرهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم أي ما سبق من نبأ عيسى عليه السلام نتلوه عليك ولم يكن لك اطلاع سابق عليه وهذا من فضل عز وجل على النبي وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون هذه من الآيات القاصمة للظاهر للنصارى إن مثل عيسى عند الله أي شأن عيسى العجيب في إنشائه بالقدرة من غير أب عند الله أي في تقديره وحكمه كمثل آدم أي كحاله العجيبة التي لا يرتاب فيه مرتاب خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون هذه المادة الحاسمة في ضحض شبه الخصوم في ضحض شبه الخصوم ليس كل أمر عجيب ولا تحيط به عقولنا أن نجعل من هذا الأمر إلها أو نبالغ فيه وهذا ما يحدث دائما مع البشر فإنهم لما أحبوا الصالحين ألا هوهم. لما وجدوا فيهم من بعض الخوارق للعادات اتخذهم آلهة من دون الله قرى الله عز وجل لهؤلاء الذين قد أجمعتم على أن آدم بشر وليس إله إجماع من كل الطوائف يهودية نصرانية إسلامية كل الطوائف لا يقولون آدم إيه؟ إله تمام فإن كنتم تقولون أن عيسى أصبح إله لهذه المعجزة وتلك القدرة العجيبة في خلقه فآدم من باب أولى فلما اجمعتم على ان ادم مخلوق وليس خالق وبشرا وليس اله فحري واولى ان يكون عيسى ايه عيسى بشرا ومخلوقا تمام ودي من قياس الايه من قياس الاولى زي بالضبط ايه لما الله عز وجل يقول في وقد ربك ألا تعبدوا إلّا إياه وبالولدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف خلاص يعني هو حرم الأوف تب الطرب يبقى لما أقول كده إن آدم اللي قدرته عاجبة جدا وخلقه أقوى وفي القدرة وفي العجب أشد من خلق عيسى إذا فلما الكلام حول ألوهية عيسى؟ ما دمت قد أقررتم من بشرية آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون خلاص؟ فكان أمره تعالى يفيد قوة التكوين قال البقاعي وعبر بصيغة المضارع المقترن بالفاء فيكون دون الماضي وإن كان المتبادر إلى الذهن أن المعنى عليه حكاية للحال وتصويرا لها إشارة إلى أنه كان الأمر من غير تخلف وتنبيها أن هذا هو الشأن دائما بتجدد مع كل مراد كل أمر يريده يبقى إيه؟ هيكون بنفس الهيئة إنما الأول قال كن فكان يبقى شيء انتهى ولا يكون تجدد فيما أراد الله عز وجل من الأشياء أن يقول له إيه كن خلاص يبقى عرفنا فأيدة المضارع لا يتخلف عن مراد الامر أصلا كما تقدم التصحبي في آية إذا قد أمرا فإنما يقول له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن فلا تكن من الممترين أي ما قصنا عليك من نبأ عيسى هو حق هو حق فلا تكونن من المترين أي فلا تكونن من الشاكين في أمره فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم الكلام ده موجه لوفد نجران خاصة وبقية النصارى ومن شكك فيه عيسى عليه السلام فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أي جادلك من النصارى بإراد حج فيه في شأن عيسى زعما منهم أنه ليس على الشأن المتلو من بعد ما جاءك من العلم أي بعد الذي أنزلناه إليك وقصصناه عليك في أمره فقل لم يبق بيننا وبينكم مناظرة ما ينفعش خلاص كل احنا قلناه وبينناه ولسه بججرهم يبقى يبقى لم تبق إلا الـ المباهة يبقى المباهة بتاتي بعد الـ المناظرة حينما لا تفيد المناظرة ولم تأت ثمارها خلاص نباهل يبقى الكاذب منا عليه لعنة الله خلاص ولكن نرفع عنادكم بطريق المباهلة تعالوا أقبلوا أيها المجادلون إلى أمر يعرف فيه علو الحق وسفول الباطل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم يدعو كل منا ومنكم نفسه وأعزت أهله, وأعزت أهله وألسقهم بقلبه ممن يخاط الرجل بنفسه لهم ويحارب دونهم ويحملهم على المباهلة نبتهل نتضرع إلى الله عز وجل ونجتهد في دعاء اللعنة فنجعل لعنة الله أي إبعاده وترضه على الكاذبين منا ومنكم ليهلككم الله ليهلكهم الله وينجي الصادقين فلا يبقى العناد الباقي عليكم بعد اتفاق الدلاء العقلية والنقلية هذه هي المباهلة قال ابن كثير وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا وافتذ نصارى نجران لما قدموا المدينة فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم كما ذكر محمد بن إسحاق وغيره وكانوا ستين راكبا منهم ثلاثة نفر منهم ثلاثة نفر إليهم يقول أمرهم العاقب أمير القوم واسمه عبد المسيح والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم واسمه الأيهم وأبو حارث بن علقمة أسقفهم وحبرهم وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم وأمر بما وأمر بما أمر به من ملاعنتهم أن ردت ذلك عليه دعاهم إلى المباهلة فقالوا يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نزيد بما نزيد أو بما تريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه فانصرفوا عنه ثم خلو بالعاقب فقالوا ثم خلو بالعاقب فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى فقال والله يا معشر النصارى لقد عرفتم إن محمدًا لنبي مرسل ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم ولقد علمتم ما لا عن قوم نبيًا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول من في صاحبكم فواديعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم قد رأينا أن نلعنك نلاعنك وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا فلم يلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم على خراج يؤدونه إليه إلا غير ذلك قال الحافظ أو بكر المردوغان الشعبي عن جابر قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعة فوعده على أن يلاعناه الغداء قال فغدا رسول الله صلى الله عليه وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما فأبي أن يجيب أي أرسل إلى وفد نجران فأبي أن يجيب الحديث له هو حديث إيه؟ أصحاب الكساء تمام اللي بتمسك الشيعة يعني فأبي أن يجيب وأقر له بالخراج قال فقال رسول الله والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليهم الوادي نارا قال جابر وفيهم نزلت ندع أبناءنا وأبناءكم إلى آخر الآيات قال في في مدعاهم النبي صلى الله عليه وأبنائه الحسن والحسين ونساؤنا لي فاطمة وهكذا راهوا الحاكم وقلص على شرط مسلم إلى آخر الـ الـ الـ الـ ال الأرويات على المباهلة أيضا من الروايات أيضا رواية البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلعناه قال فقال أحدهم لصاحبه لا تفعل فوالله إذا إن كان نبيا فلا عنا لا نفلح لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا ولا عقبنا من بعدنا قال إن نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمين ولا تبعث معنا إلا أمين قال لبعثنا معكم رجلا أمين حق أمين فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة ابن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة وراه مسلم أيضا والنسائي أيضا راه أحمد عبنا بس قال قال أبو جهل قبحه الله إن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتي النو حتى أطأ على على رقبته قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا قال ابن كثير وقد رأوا البخاري والتلمذي والنسائي وساق كذلك ابن القيم في زاد المعاد وعقبها بفوائد كثيرة فلتراجع يبقى إذن دعاء المباهلة لا يكون إلا لتبيين كاذب منه ومن خصمه وذلك أم يختص به وبمن يكاذبه فما معنى ضم الأبناء والنساء قلت ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقاني بصدقه حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاذ وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه لذلك ولم يقتصع تعريض نفسه له وعلم ثقته و بك... علم ثقته بكذب خصمه ده كله في كلام المباهلة وهناك كلام أيضا كثير قال الله إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله هو العز الحكيم يبقى بعد القصة دي كله وبعد شأن المسيح وتقرير عبوديته وتقرير إلهية الله تبارك وتعالى جاء في آخر الآيات أشياء في غاية البراعة أن تكون هناك مباهلة على أن ما يقوله النبي سلم هو الصدق وغيرهم الكذب لذلك لم يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم ده تبيين شديد جدا عشان تكون على ثقة في دينك لما تعرف كده إن سورة عمران تنزل على وفد نجران الذين جاءوا ليحاجوا النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يريد أن يناظر المسلمين في مسألة المسيح عيسى بن مريم فالنجران يقرأ سورة العمران ليجد أن في آخر المناظرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم لم يرضوا ولم يقتنعوا بقول السلم ليعلم أن, أن كلام القرآن وكلم النبي حق أنه باهلهم في ذلك ثقة أنه على الصدق وعلى اليقين وهم على الكذب أن هذا أي المتقدم من شأن عيسى لهو القصر الحق الذي لا معدل عنه دون, أقصص, دون أقصص, أقصص النصارى والقصص تتبع أو تتبع الوقائع بالإخبار عنها شيئا بعد شيء على ترتيبها قال البقاعي ولما بدأ سبحانه القصة أولى السورة بالإخبار بوحدانيته مستدلا على ذلك بأنه الحي القيم القيوم صريحة ختم ذلك إشارة وتلويحا فقال عاطفا على ما أنتجه ما تقدم من أن عيسى عبد الله ورسوله معمما للحكم وما من إله إلا الله فصرح فيه بمن الاستغراقية وما من الاستغراقية تأكيدا للرد على النصارى في تثليثهم من تأكيد للرد على النصارى في تثليثهم وإن الله له العزيز الحكيم فلا يشاركه أحد في العزة والحكمة ليشاركه في الألوهية فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين أعرضوا عن قبول الحق الذي قص عليك أو قص عليك من بعد ما عاينوا تلك الحجج والبراهين فإن الله عليم بالمفسدين فيجازيهم على إفسادهم والتعبير عنهم بذلك إشارة إلى أنهم بتوليهم مفسدون اعتقادهم واعتقاد غيرهم مفسدون باعتقادهم تمام وهو يفسد اعتقاد إيه غيرهم كما نعلم من أعمالية التبشير والحاجات دي قل يا أهل الكتاب التفاتة أخرى لكل الناس دي كان في وقت وفد نجران فنقول تعال إذا كنتم عايزين مناظرة وعايزين عايزين محاججة فتعال إلى كلمة سواء بيننا وبينكم متفقين عليه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يعني الكلام ده هو العدل وهو الحق تمام قول معتدل لا يميل إلى التعطيل ولا إلى الشرك متفق عليها لا يختلف فيها الرسل والكتب وهي أن نعبد إلا الله ولا نشرك به, به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إذن هذه الكلمة السواع اللي احنا عايزين نحط المناهج عليه المناهج عليه دون أن نتنصل من ديننا أو نخشى ونستحي من إبداء وإظهار ديننا، سواء كان إظهاره في اليهود والنصارى أو في المشركين أو غيره، هذه الكلمة السواء، القول المعتاد أن نفرد العبادة لله عز وجل لا شريك له وهذه دعوة جميع الرسل، قال تعالى وما أرسلنا من من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وهذا ما فعله اليهود كذلك أيضا النصار اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون هكذا فعلوا فالكلمة السواء التي تجمعنا جميعا هو أن نفرد الله أزالله بالعبادة نتخذه إلها ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله طب إيه الفر من خلى العبادة وعدم الشرك طب عملية الإيه اتخذ أربابا من دون الله لأن بعض الناس كما فعل المشركون كانوا يعتقدون في الله عز وجل ربا وخالقا وغير ذلك ولكن استخلصوا وانتزعوا من حقوق الربوبية حق التشريع. دي تبيين لما يكون عليه الامر في الامم كله. ان حق التشريع ده بينتزع في كل زمن وكل مكان. اللي بيحصل دلوقت. واللي بيتندينوا عليه. ان او من قولهم شريعة بعندهم ايه كما تقشر ابدا حتى ان بعض بعض الإسلاميين بدأت أنه ما يسمع كلمة الشريعة يبدأ جسمه يتنفق نقول لا ليس هكذا ولكن نقول حق التشريع لله عز وجل فنقول أن الله عز وجل بينا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بينقض عروة عروة فأول ما ينقض الحكم وآخر والصلاة عشان تعرف مسألة التشريد مهمة جدا لذلك قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أي في التحليل والتحريم يعمل قوانين يحل زي ما عايز يحرم زي ما عايز هكذا فنقول لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فلا يتم إيمان فرض إلا بأن نعطي حق التشريع لله وحده لا لطائفة دون طائفة وطبعاً المسألة عند العلمانيين والليبراليين مسألة بدأهم إنهم بيحولوها إلى شخصنا إلى شخصنا يقول لك ده هنعملوا بفكر الإخوان والفكر السلفيين والفكر فلان والفكر فلان المسألة عندهم يقول لك احنا بنحب الشرع تمام فبدأوا إنهم يتحولوا من المنهج إلى الشخصنا عشان يبدأ إنه يفرقوا ويشعب الناس تمام وهذا كان مكروم قديمة نسى الله جل أن يذهب مكرهم إلى زوال. يقول فإن تولوا عن الكلمة السواء المتفق عليها، فقولوا أي تبع لأبيكم إبراهيم عليه السلام إذ قال أسلمت للرب العالمين وامتثال لوصيتي إذ قال ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون اشهدوا بأن مسلمون لزمتكم الحج. فوجب عليكم أن تعترفوا بأن مسلمون دونكم كما يقول غالب المغلوب في جدال أو صراع أو غيرهما يعترف بأني أنا الغالب وسلم لي الغلبة ويجوز أن يكون من باب التعريض معناه اشهدوا واعترفوا بأنكم كافرون حيث توليتم عن الحق بعد ظهوره كما قال كما قال تبارك وتعالى بعد كده حقية التاريخ يا أهل الكتاب لما تُحاجُّون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أَفَلَى تَعْقِلُونُكْ طيب إنتوا يهود ويهنّصار بيتحاجوا في إبراهيم الدي اليهود يقولوا ابراهيم كان إيه؟ يهودي والنصارى يقولون إيه؟ إن إبراهيم كان إيه؟ نصراني لا التاريخ بي زين كغيرًا وما أنزرت التوراة والإنجيل إلا من بعده هَا إطParhetم تحاجت فيما لكم به علم فلما تُحاجُّون فيما ليس لكم به علم إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه أي أصحابه وأتباعه وهذا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم تمام وهذا النبي والذين أمنوا والذين أمنوا والله ولي المؤمنين إذن حجة التاريخ نعرف الناس هؤلاء دائما ضليلوا الناس زي ما قالوا هيكل سليمان وقالوا كذا في فلسطين ولنا أرضنا وكذا وكذا والتاريخ ضد ذلك والناس أتباعوا كل ناعق مش عارفين أي حاجة فنقول انتبهوا إلى التاريخ يكلمكم ويحدثكم عن قصص هؤلاء ما كان إبراهيم يهودي ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يا أهل الكتاب موقف أي موقف هؤلاء من أهل الإسلام يقول الله عز وجل ودد طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ودد تمنت تمنت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم بالرجوع عن دينكم حسدًا وبغيًا وما يضلون إلا أنفسهم أي وما يتخطاهم الإضلال ولا يعود وباله إلا عليهم إذ يضاعف بهم عذابهم وما يشعرون أن وزره خاص بهم يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أي تعلمون حقيقتها يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون لما تسترون الحق المنزل بتمويهكم وتكتمون الحق الذي لا يقبل تمويها ولا تحريفا وأنتم تعلمون أي عالمين بما تكتمونهم من حقيته وقد كانوا يعلمون ما في التوراة والإنجيل من البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوته ويلبسون على الناس في ذلك كدأ في غيره وفي الآية دلال على قبح كتمان الحق فيدخل في ذلك أصول الدين وفروعه والفتية والشهادة وعلى قبح التلبيس فيجب حل الشبهة وإبطالها وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار شفوا المك وكفروا آخره لعلهم يرجعون هذه حكاية أخرى عن نوع آخر من التلبسات والمك مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من المؤمنين أمر دينهم وهو أنهم اشتاوروا يعني شاوروا فيما بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم فيظن الضعفاء أنه لا غرض لهم إلا الحق وأنه ما ردهم عن الدين بعد اتباعهم له وترك العناد وهم أولو علم وأهل كتاب إلا ظهور بطلانه لهم ولهذا قال لعلهم يرجعون أي عن الإسلام كما رجعتم قال الرازي الفائدة في إخبار الله تعالى عن توطؤهم على هذه الحيلة وجوه أن هذه الحيلة كانت مخيفة فيما بينهم وما أطلع عليها أحد من الأجانب فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها كان ذلك إخبار عن الغيب فيكون معجزا الثاني أنه تعالى لما أطلع المؤمنين على تواطئهم على هذه الحيلة لم يحصل لها أثر في قلوب المؤمنين ولولا هذا الإعلام لكان ربما أثرت في قلب بعض من في إيمانه ضعف الثالث أن القوم لما اتضحوا في هذه الحيلة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 لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تصدقوا إلى نبيا تابعا لشريعتكم لا من جاء بغيرها أو لا تؤمنوا ذلك الإيمان المتقدم وهو الإيمان وجه النهار إلا لأجل حفظ أتباعكم وأشععكم وبقائكم على دينكم قل إن الهدى هدى الله أي الذي هو الإسلام وقد جئتكم به وما عداه ضلال فلا ينفعكم في دفعه هذا الكيد الضعيف ولا تقدرون على إطلاع أحد منا بعد أن هدانا الله ثم وصل به تقرعهم فقال الله تبارك وتعالى يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم هذا ما توصل من النظر الضئيل في هذا الربع. فلما أحس عيسى منهم الكفر وبينا بعض النقاط في موقف بني إسرائيل من عيسى عليه السلام وتقرير عبودية عيسى ورسالته ومشروعية مباهلة ومبدأ الكلمة السواء وحجية التاريخ وموقف أهل الكتاب من أهل الإسلام وبيان مكرهم والرد عليهم ومهم ثم بعد ذلك إن شاء الله نذكر في أربع الآخر بقية العناصر أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيراً على حسن استماعكم.